الحمد لله الحمد لله كاشف ستر المجرمين وحاتك سوج في المنافقين احمده واشكره واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهاده ابتغي بها النجات يوم الدين صلى الله على البشير النذير وعلى الاله والاصحاب الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوا الله ما جاورت قلب عبد الا عقل ايها المسلمون اعداؤكم لكم يكيدون يخططون يغزون يندسون يؤلبون يكشرون وتارة يبتسمون وتارة منكم وعليكم يضحكون اذا راوا فرجة اندسوا واذا راوا فرقة البوا واذا راوا فتنة اتوها واتوها وإن رأوا حرباً أذكوها بل أوقدوها وتظاهروا بإخمادها قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عباد الله جرب الأعداء قديماً وحديثاً حربكم وحرب دينكم علانية ففشيلوا وباء بالهزائم تترا حينما اتقدت جذوة العقيده وافترت ناب الغضب دفاعا عن الحرمات فايقنوا انه لا بد من الخداع والمكر وحربنا مباشره لا تجدي وانما بغزو افكارنا وتحطيم مبادئنا على نار هادئه لا تشتعل الscene تلتهم وانما تذيبها تذيبها الحراره على مر الزمن ومرت السنون ومرت الاعوام فلم يجدوا للحرب بابا يوقدونها من عنده الا وحدتها فبالفرقه والتفريق يصلون الى مبتغاهم راء اولئك الارجاس الانجاس ان الوحده تكمن في شيئين اثنين في دين الامه وفي لغتها ولسانها هذان اساس الوحده وعدم الفشل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حفظها كتاب الله دينها وشريعتها ولغتها ارادوا هدم الوحده الاولى وحده الدين التي يدين بها مليار مسلم بل يزيدون ينتمون اليها ويقدسونها فمنيعوها دسوا فيها ما ليس فيها وحتى يحيد المسلمون راوا اسهل طريق لذلك التميع لتمييع دين الامه الدخول من باب فتنه النساء اول فتنه كانت سبب هلاك اجدادهم من بني اسرائيل فحرصوا على الوجو الولوج من بابها وقد حذرنا حبيبنا ونبينا الشفيق علينا صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من فتنه النساء واوضح بكل جلاء ان اول فتنه بني اسرائيل كانت من جانب النساء حاول الاعداء افساد المراه واخراجها من مملكتها المملوءه عفه وكرامه وصيانه وزجها في اتون معركه حاميه الوطيس تتناوش هاذياب تخنق ولا تقتل وتكسر ولا تجبر وتدنس وتخرق ولا ترقع نادوا بحريتها نادوا بمساواتها نادوا بعملها وهم لا يريدون ذلك بل بل افسادها استاجروا لذلك احبارا ورهبانا وسفها أحبارا ورهبانا وشفها من بني جلدتنا يريدون الشهرة وعرضا من الدنيا قليل وقد بين صلى الله عليه وسلم ان الحرص على الدنيا وحب الشرف وحب الشرف والشهره يفتكان بدين المر اشد من فتك ذئبين جائعين ورسلا في زريبه غنم فهل يبقيان منها شيئا بدات عباد الله معركه السفور وكشف النحور مع دخول الاستعمار لبلدان المسلمين متزامنه مع معركه محو اللغه بدات في تركيا على يد كمال اتاتورك الذي الغى كل ما ي... الذي الغى كل ما يمت الى الدين بصله انشا حزب تركيا الفتات لحرب الدين وخلع الحياء وكشف الحجاب وفي الوقت نفسه حارب اللغه العربيه لغه الاسلام فحول الكتابه التركيه بالحروف العربيه الى الحروف اللاتينيه ولانه لا يستطيع منع الاذان فقد امر بعدم الاذان باللغه العربيه حارب كل مظاهر الانتماء الاسلاميه حتى الطربوش الذي يمت الى الدوله الاسلاميه وفي مصر نادى قاسم امين بالتحرير تحرير المراه وكشف وجهها بعد اثاره خلافات فقهيه رجح المفترون حينها انه يجوز كشف الحجاب ونزع جلباب الحياء وحربت اللغه العربيه حربا شعواه في الوقت نفسه بالدعوه الى كتابه العربيه بالحروف اللاتينيه ومره بالغاء قواعد اللغه ومره باعتماد اللهجه المصريه وفي الجزائر حربت اللغه العربيه حربا لا هواده فيها حيث الجم الجزائريون بالتعليم باللغه الفرنسيه وقام اصحاب الشهوات المغرورين بالغرب بالغرب الكافر باشاعه الخلاف الفقهي المزعوم الذي على اثره نزع حجاب المسلمه ابتداء بفاسقات زعمنا ان الحجاب ليس من الاسلام بل من العادات والتقاليد ارايتم عباد الله ارايتم عباد الله كيف التزام في هدم الدين بدايه بالمراه وهدم وحده اللغه في خطوات متشابهه متزامنه في عواصم الاسلام في ذلك الاوان واستمر سلم التنازلات حتى ذاقت الامه الويلات وحصل ما حصل من ضياع الدين بسبب الوقوع في فتنه النساء والبعد عن العلم المؤصل المبني على لغه القران الكريم لقد ظلت الامه الاسلاميه محافظه على قوتها وعزتها قرونا عده لكنها زالت وتفرقت حينما ظهرت تلك البدع المضلله المتخذه من السياده والمال والنساء قواعد تبني عليها مذاهبها المنحرفه وطقوسها المستنسخه من ديانات بائده وها هو التاريخ ها هو التاريخ يعيد نفسه بدات اثاره الخلاف الفقهي الغير مجمع عليه عندنا غير المجمع عليه عندنا اثاره اراء شاذة او مرجوحة لزعزعة الامة بعلماءها الراسخين ونشرا للفتنة والفساد وبدا الضعف يسري بلسان العرب ممتزجا بلكنة اعجمية سببتها سببتها تلك الثورة الرقمية التي اعتمدت لغات اخرى وتخلى تخلل المثقفون تخلل المثقفون عن لسانهم العربي زاعمين التمدن والثقافه عباد الله عباد الله لا بد من الاهتمام بشعائر الدين واخذ العلم من الربانيين واياكم ومضلات الفتن واحذروا بنيات الطريق ومزالقه لا تقحموا او لا تفتحوا لانفسكم ابوابا الى الشهوات فما بعد الشهوات والله الا الشبهات فهي طريقها وسلمها الا من سلمه الله ووقاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ويحك لا تفتح انك إن تفتح تلج اللهم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله على توفيقه وهدايته حمدا كثيرا لا منتهى لغايه واستغفر الله واستهديه واساله الاعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في اسمائه وصفاته وربوبيته ووحدانيته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اجتباه من خلقه واصطافه لرسالته صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب وسلم تسليما كثيرا عباد الله هل في لغات الكون كاللغه التي يسمى باحرفها كلام الله حق علينا ان نضل الدهر في محرابها نشدو ونباهي حق علينا ان نضل الدهر في محرابها نشدو الجميع ونباهي ضاد الجمال ومسرح الابداع من غيرها يقوى على امتاعي لم تشرق الارجاء الا باسمها روح الحياه ومصدر الاشعاع كبر الزمان بها ولكن لم تزل ولكن لم تزل عذراء كم جادت بلا اطماع يسري بها صوت السماء على المدى سحر يلبي شهوه الاسماع فصحا على مر الدهور قصيده عربيه في منتهى الابداع لابد عباد الله ان يبقى للغتنا شموخها ولا بد لابد عباد الله ان يبقى لغتنا شموخها ولا بد من اعتزازنا بديننا ومقومات بقائنا ان لغتنا هي لغه القران هي لغه العلم والثقافه والاداب واعتزازنا بها وسائر شعائر ديننا من مقومات بقائنا وسر نهضتنا كم حملت لغتنا من معارف وعلوم ودين يكفينا ان كلام رب العالمين الخالد بلغتنا بلسان عربي مبين اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ان الدول القويه والامه العظيمه تعتز بلغتها وتحرص عليها انظروا الى اللغه العبريه لغه يهود الميته كيف احييتها يهود كيف احييتها يهود واهتمت بها لانها رمز ثقافتها ولغه دينها وانظروا كيف يهتم الغرب بلغاتهم والحرص عليها وجعلها اساس العلوم وثقافتها لا بد ان يبقى للغتنا شموخها لا بد ان يبقى للغتنا شموخها ولا بد من الاهتمام بها لا بد ان نتعامل مع اللغات الاجنبيه الاخرى ببصيره من غير ذوبان لا بد ان يكون لنا امن ديني وامن فكري وامن غذائي وامن لغوي ايضا وكل ذلك من ضروريات الحياه ومقومات البقاء والازدهار والتقدم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اللسان العربي شعار الاسلام واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون اللهم أعزنا بدينك وكلامك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم أعزنا بدينك وكلامك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا العربي محمد بن عبد الله وعلى الله صلوات الله وسلامه عليه اللهم يا ربنا احينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على سنته اللهم يا حي يا قيوم فانلنا شفاعته واسقنا من حوضه وان وجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين المنحلين اللهم عليك بهم فانت اعلم بهم وانهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم اكشف اللهم اكشف استارهم وافضحهم بين الملأ يا رب العالمين اللهم افضح مخططاتهم اللهم لا تقم لهم اللهم لا تقم لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم كلهم في كل مكان اللهم كلهم في كل مكان اللهم كلهم تحت كل سماء اللهم يا حي يا قيوم كلهم عون ونصير اللهم كلهم عون ونصير وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في اليمن اللهم كن لهم في كل مكانٍ يا رب العالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم وحِّد صفوفهم، واجمع كلمتهم، واجعلهم غصةً في حلوق الظالمين، اللهم اهدي ولاتنا وولاة أمور المسلمين، اللهم أعزَّهم بالإسلام، وأعزَّ الإسلام بهم، واجعلهم رحمةً لرعاياهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا،